السلام عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل هل أستطيع أن أصلي صلاة الوتر بين الأذان وصلاة الفجر إذا نسيتها صلاة الوتر تكون من الليل والليل ينتهي بطلوع الفجر والليل يكون بطلوع الفجر والاظهر في مثل هذه الحالة والله تعالى أعلم أن يصليها ضحى وأن يشفع الوتر أن يصليها ضحا وأن يشفع الوتر وفي المسألة كلام لاهل العلم نعم نحسن عليكم يقول ما صحة الأثر الذي ورد في النوم على البطن وأنها نومة يبغضها الله نعم جاء النهي عن ذلك جاء النهي عن ذلك ولهذا لا لا ينبغي للمؤمن ولا يليق به أن ينام على بطنه وخير النومات النوم على جنبه الأيمن كما وردت بذلك السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله عليكم يقول هل يجوز للمريض أن يلبس إحرامين لا بأس إذا كان يخشى من البرد أو احتاج ذلك لمرضه ولبس إزارين أو لبس رداءين لا حرج عليه في ذلك نعم. حصل عليكم يقول ماذا يعمل الذي دخل في صلاة مع الإمام ثم بعد ذلك روده أحد الأخبثين سواء كانت المراودة يسيرة أو كثيرة لا يلتفت لي مثل هذه الأمور والتي قد يتسلط. الشيطان على بعض الناس في صلاته حتى يذهب عنه أولا خشوعه في صلاته وإقباله بقلبه عليها وربما أيضا زاد عليه في الوسوسه حتى يخرجه من الصلاة بغير موجب والنبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر بقوله ما لم يجد ريحا أو يسمع صوتا أما ما يذكره بعض الناس الذي مصاب بشيء من الوسوسه يقول لا أجد حركة أجد كذا أجد أمورا كأنه خرج شيئا كان هذه كلها وساوس لا ينتفت إليها والنبي عليه الصلاة والسلام حسم الأمر قال ما لم يجد ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا نعم حسن الله عليكم يقول كيف يؤثر المؤمن الآخرة على العاجلة وكيف يصبر على العاجلة وهو يحبها هذه مسألة تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة للنفس ومداومة على ذلك مع الاستعانة الدائمة بالله تبارك وتعالى والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم لنا وإن الله لمع المحسنين فالأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس مستمرة ومداومة على هذه المجاهدة إلى أن يتوفى الله سبحانه وتعالى عبده وهو عنه راض ولهذا قال الله عز وجل ربك حتى يأتيك اليقين قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي جاهدوا نفسكم على العبادة وعلى الإسلام وعلى المواظبة على طاعة الله سبحانه وتعالى إلى أن تلقوا الله عز وجل ويعينك في هذا الأمر أن تقرأ في القرآن ولا سيما الأمثال الكثيرة التي ضربت في القرآن في التزهيد في الدنيا وبيان خستها وحقارتها وسرعة فنائها وزوالها في القرآن أمثال كثيرة جدا لو تأملها المرء لوجد لو فيها هداية لقلبه وهذه من هدايات القرآن التي ذكرها الله في قوله إن هذا القرآن يهدي التي أقوم فمن هداية القرآن الأمثال المضروبة والأمثال المضروبة في القرآن لها شأن عظيم وأثر مبارك في هدايه القلوب لأنها تجعل هذه الأمور المعنوية بمثابة أشياء مشاهدة ومحسوسه يراها المسلم ويعاينها فالقرآن في أمثال كثيرة ضربت في بيان سرعة زوال الدنيا وايضا بيان حقارة الدنيا وأنها زينة وزخرف زائل ومتاع فان ومتاع الغرور فتأمل ذلك والاستهداء هدايات القرآن من أنفع ما يكون في هذا الباب وكذلك من النافع جدا في هذا الباب أن يقرأ المسلم فيما تعلق بثواب الآخرة وما عدى الله سبحانه وتعالى لعباده في الدار الآخرة من عظيم الثواب وجميل المآب لأن القراءة في هذا الباب باب الثواب ثواب الآخرة يهيج النفس ويحركها على الإقبال في الآخرة والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى ومن الأمور المهمة في هذا الباب كثرة الدعاء والالحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يوفق العبد وأن يعينه لما يحبه ويرضاه من صديد الأقوال وصالح الأعمال مر معنا بالأمس سؤال يتعلق بصلاة الإشراق مر معنا سؤال يتعلق بصلاة الإشراق وأجبت بما تيسر لكن هذه فائده تضم إلى ما سبق انقلها نصا من كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في بعض كتبه بعض فتاوي وقد سئل عن هذه المسألة فأجاب وفي أثناء كلامه قال وإذا صلاها يعني صلاة الإشراق في أول الوقت عند ارتفاع الشمس قيد, قيد رمح في المسجد أو في البيت كل ذلك حسن نعم حس الله عليكم يقول ما حكم التلبية الجماعية إذا كانت ما حكم التلبية الجماعية علما أن معنا في الفوج كبار في السن لا يحسنون التلبية إلا مع الجماعة وماذا أفعل إذا كنت مع الفوج وهم في الحافلة ويلبون جماعة ويشوشون علي إذا أنا لبيت منفردا التلبية الجماعية على خلاف السنة على خلاف السنة على خلاف سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلم ينقل في هدية وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هذه التلبية الجماعية وإنما الأصل في كل ملبي أن يلبي وحده وأن يلبي نشاطه والناس يتفاوتون في نشاط في التلبية فكل يلبي بمفرده وكل يردد التلبية بمفرده أما التلبية الجماعية التي يتفق فيها الملبون بالبدء والانتهاء والصوت فهذا كله لا أصل له والتقرب إلى الله عز وجل لا يكون إلا بما شرع وفق هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وإذا كان من معك في الحافلة يلبون جماعة إن استطعت أن تبين لهم السنة فأنت ماجور على ذلك ولا تشاركهم فيه هذه التلبية الجماعية لبي وحدك نعم حتى الدعاء الجماعي الذي يفعل في المطاف وفي المسعى هذا كله على خلاف السنة ويسبب اذى عظيم للناس وإرباك لهم في دعائهم ومناجاتهم لله سبحانه وتعالى وتصبيحهم وتهليلهم إذا مر. إلى جوارك وأنت في المطاف أو في المسعى من من يدعون جماعة يربكونك تماما ويسوشون عليك مثل ما ذكر السائل فلا تتمكن من الدعاء والدعاء الذي يكون في المطاف يكون مناجات بينك وبين الله خفية تدعو بينك وبين الله بصوت خافت بطمانينة وإذا كان الناس في المطاف على هذه الصفه يكون في المطاف سكون وطمأنينة والنفوس كلها تكون مرتاحة وكل يناجي ربه بينه وبين الله سبحانه وتعالى أما هذه الأصوات العالية الـ الـ الـ الرفيعه وكثير من الناس مع هذه الدعوات يكرر ما لا يعلم حتى لو كان من يأمهم يا في هذه الدعوات يخطي في قرات الكتاب الذي في يده يخطي في الكتاب الذي في يده شاركوا في الخطأ وبعض الأفاضل يسمع يعني من اهل العلم والفضل يسمع في المطاف اشياء منكره والعوام خلف هذا الذي أمامهم يرددون يذكر أحد المشايخ الأفاضل يقول مرة كنت في المطاف ومر بجنبي من هؤلاء الذين يقرأون كتب بصوت عالي يقول فصادف انه يقول في الدعاء اللهم لا تجعل لنا ذنبا قال اللهم يقول اللهم لا تجعل لا تجعل ذنبا يقول فالتفت عليه قلت له ما دام ذنب قل إلا قطعته قلت له اللي يلقنهم قلت ما دام منه ذنب فقل إلا قطعته وهؤلاء يرددون وراءها ولا يعون ولا يفهم لكن لو كان كل واحد بينهم منهم بينه وبين نفسه اللهم ارحمني اللهم اغفر لي حتى لو اكتفى بهذه اللهم اصلح أولادي اللهم اهدني يقرأ الفاتحة يسبح ويهلل بهدوء وبطمانين هذا خير له وانفع من هذا الكلام الذي يردد وبصوت عالي ومزعج ومؤذي للطائفين بدون أي فائده ولا أي منفعة نعم سائله تقول اشعر بالخوف من الموت يقول اخر مره في المطاف بجنبي شخص يقرا في كتاب وجمع له في بعض الاداء من القران يقول اذا به يقول في دعاء اللهم انني نذرت لك ما في بطني محررا في رجل مع كتاب ويقرا مثل يعني هذه امور مؤسفه والله نقولها ونتاسف لواقع موجود ومشاهد ويراه من يطوف ويسعى في واقع كثير من الناس أصلحنا الله وإياهم وهدانا إلى أقرب من ذلك رشد نعم صلى الله عليكم سائلة تقول أشعر بالخوف من الموت لأني أشعر بالتقصير في العمل الصالح وسأظل أشعر, أشعر بالتقصير فما الحل النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى تذكر هادم اللذات وتذكر الموت يعين العبد على إصلاح العمل وأيضاً استشعار التقصير هذا من سمات أهل الخير والفضل فالإنسان كل ما شعر أنه مقصر هذا من الخير له وعليه أن يسعى في الكمال فإذا اجتمع له تذكر الموت والشعور بالتقصير هذا كل مما يحفزه على إصلاح عمله نعم. صلى الله عليكم يقول سننتقل بإذن الله تعالى من المدينة إلى مكة قبل صلاة الظهر وسوف نصل بإذن الله تعالى بعد المغرب فكيف يتم قضاء الصلوات أداء الصلوات وليس القضاء أداء الصلوات كل صلاة في وقتها إذا إذا كنت تمشي قبل الظهر فتدرككم صلاة الظهر والعصر في الطريق تصلونها جمعا ولا بد أن يقف الباص الناقل لكم في, في الطريق لقضاء الحاجة هو الصلاة في المساجد الموجودة في الطريق فتصلون الظهر والعصر في الطريق والمغرب تصلونه والعشاء في مكة إذا وصلتم كلها تصلونها أداء نعم حسن الله ليكم يقول عند انتقاض الوضوء في الطواف في الشوط الخامس مثلا هل أعيد من الشوط الأول أو أم أكمل هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى أن أنه يعيد الطواف وأن الشان فيه مثل الصلاة إذا انتقض على المرء وضوء في صلاته فانه يعيد الصلاة من أولها فبعض العلم يرى ذلك ومنهم من يرى أنه يتوضا ويكمل من حيث انتهى وليس عندي فيها جواب الله أعلم. أحسن الله إليكم يقول إذا دخل العبد في صلاة نافلة في صلاة نافلة فهل يستطيع أن يغير هذه النية إلى نية نافلة أخرى أو يزيد نافلة تختلف عنها إذا دخل في نافلة يتمها على على ما نوى إذا دخل في نافلة كتحية المسجد يتمها على ما نوى وإذا أراد نافلة أخرى بعد قضائه من هذه النافلة يصلي ما أراد من النوافل الاخرى والله تعالى أعلم ونسال الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى